هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا، ذلك وجه بعيد. ودع لنا ما تأ أصل أوب منهم، وعَدَنَا كِتَابٌ حَفِيفٌ، بل كذبوا بالحق لما جاء. انظُروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزينا والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا, وأنبتنا فيها من كل زوج بريد تبصرة وذكرى لكل عبد ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا, فأنبتنا به جنات وحب الحصير لباسقات لا قلع نضعيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروض قبلهم قوم نوح وأصحاب رس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونا ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوليد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من عنه رقيب عتيد، وجاءت جاء سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحي. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَا مَعَا وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُمْ من هذا فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قليل هذا ما لدي عتيد فالقياه في العذاب الشديد وقال قرينه ربنا ما اضغيتوه ولكن, ولكن كان في ضلال <تصموا> لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول وتقول وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما ماشي الرحمن بالغيب وجا. قبل من قرن هم أشد منهم بطشا هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من محيص إن في ذا ذكر لمن كان له قلب أو القسم أو القسمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب